مرّ بصدّه وسلامنا سلام عرفه لما حنا مرّ بالصدّه وسلامنا سلام عرفه وشالت زهرة الاٍله وشغنا فضحنا ما تخفى إذا الكل يروح الكل سيد الكل يا روح الكل صباحك صباحك صباحك صباح الكل مرّ بالصفة وسالم سلام عيرفة لما حناك مرّ بالصدّة وسالم سلام عيرفة وشارت زهرة الفلفة وشغنا فضحنا ما خفّة بدل كلّ يروح الرّوح ديدل كل يا روح الروح طواحك طواحك طواحك طواحك بطواحك الكل بالشبهين در ولا بخيال بشر يخفر <تصفيق> يا مالك بالشبهين در ولا بخيال بشر يخفر نفوه نفور كيف نفور بطعم الدنيا غيرك مر قبل الكل روح الكل قبل الكل يا روح الكل صباحك ولا بخيال بشك يقضر جمالك في يندر ولا بخيال بشك يقضر نقضر كيف نقضر وطعم الدنيا غير كمر إذا الكل يروح الكل إذا الكل يروح الكل صباحك صباحك حد صباح الفرق صباحك يا جميل صوره تطول وطوايه من نوره صباحك يا جميل قوره من نوره وجاي الخطه وفوق <متصفيق> عيوننا مسوره كل يروح الكل كل يروح الكل موسيقى وينضح كوجة بالمطروح ولم ترد الروح Ole mszy dzień, to ruszę ruch. Doka jej, bo kielę przysروch, bo kiecie a roi, to fajnie جبين مطروح ولم تدي ترد, الروح وجبين ولم ترد الروح تروح روح دقايق بقى وكيف صباح الخير صباح الخير صباح الخير